هذا الاسم ايضا من اسماء الله سبحانه وتعالى كاسم الله سبحانه وتعالى الحكم هذا الاسم ورد في سنه النبي صلى الله عليه وسلم واسم الله تعالى احكم الحاكمين احكم الحاكمين فهذه من اسماء الله سبحانه وتعالى اسم الله سبحانه وتعالى الحكيم كثر وروده في كتاب الله سبحانه وتعالى جاء كثيرا في كتاب الله عز وجل اسمه سبحانه وتعالى الحكيم وأحيانا يأتي هذا الاسم مقرونا يعني أكثر المواضع يأتي مقرونا باسم الله العزيز أو اسمه العليم أو اسمه الخبير حكيم خبير أو عليم حكيم أو عزيز حكيم حكيم عليم أو عليم حكيم ذات ف فهذه الأسماء التي تقترن بسم الله سبحانه وتعالى الحكيم كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا الاقتران يعني له معنى إضافي يعني كل اسم من الأسماء الله كل اسم من الأسماء الله سبحانه وتعالى كل له معنى عندما ينفرد ثم عندما يقترن مع اسم آخر ينضاف إليه يعني معاني أخرى و يعني كمال آخر لهذه الأسماء ف يعني اجتماع العلم مع الحكمة يفيد يعني أن الله سبحانه وتعالى حكمته عز وجل مبنية على علمه وعلى خبرته سبحانه وتعالى يعني الله عز وجل يضع الأمور في مواضعها كما سأت من معاني الحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به بما يحقق الغايات الحميدة المرجوة من ورائه فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم هذه الحكمة يعني ناشئه عن علم الله سبحانه وتعالى كذلك من معاني الحكيم كما سياتي ايضا الحكيم من الحكم فالله سبحانه يحكم بعلم سبحانه وتعالى حكمه سبحانه وتعالى يوافق علمه عز وجل الذي لا يغيب عنه شيء واقتران الحكيم بالعزيز أيضا هذا يفيد يعني كمالا وهو يعني أن البشر ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى قد يكون أحد البشر حكيما لكن حكمته يحصل منها ضعف يعني يكون حكيما يعني يكسر النظر في عواقب الأمور وكذا لكن يكون على حساب نوع من الضعف ويؤدي به إلى شيء من التهاون وفي المقابل قد يكون الإنسان عزيزا لكن هذه العزة تحمله على الانتقام وعلى يعني عدم التفكر في عواقب الأمور أو كذا لكن الله سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم يعني عزته لا تعارض حكمته وحكمته سبحانه وتعالى لا تعارض عزته عز وجل وصف الله سبحانه وتعالى نفسه وسمى نفسه بأنه أحكم الحاكمين في قوله تعالى أليس الله بأحكام الحاكمين أليس الله بأحكام الحاكمين واسمه سبحانه وتعالى الحكم هذا الاسم ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يكنى بأبي الحكم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم جاء ليسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فساله النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمه فقال أبو الحكم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما تكن بابي الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فاحكم بين بينهم. إن قومي إذا اختصموا في شيء أتوني فأحكم بينهم. ف قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن هذا ولكن إيه أي ولدك أكبر ساله النبي سالوا أي أبنائه أكبر فقال إيه شريح أكبر ابناء اسمه إيه شريح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أبو شريح إن الله هو الحكم قال أنت أبو شريح إن الله هو الحكم سبحانه وتعالى ففكناه الاسماء باشراح يغير كنيته وقال صلى الله عليه وسلم ان الله هو الحكم سبحانه وتعالى وورد ايضا يعني في احاديث اخرى يعني الحديث التي فيها عد الاسماء الحكم العدل من اسماء الله سبحانه وتعالى الحكم العدل لكن هذه الحديث اللي فيه سرد الاسماء كما ذكرنا من قبل يعني في ليس ثابتا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من كلام ايه بعض رواة الحديث يعني هم الذين اجتهدوا في عد الاسماء واستخراجه طيب على كل حال بالنسبه لتغيير يعني بالنسبه للتكني بابي الحكم او التسمي بالحكم العلماء يقولون يعني هو مكروه وليس ليس بمحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض الايه يعني الصحابة الآخرين كان اسمهم الحكم ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم ولكن هذا الرجل غير اسمه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالشيء ثم تركه في بعض الأحيان فيدل هذا على أنه ليس أمر يعني إيجاب وإنما أمر إيه استحباب أو النهي يكون للكراهه وليس للتحريم فعلى أساس كلمة الحكم حسب إيه المقصود بها قد يقصد بها معنا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى فحينئذ يمنع من التسمية وقد يقصد بها معنا يعني سائغ لأن الله سبحانه وتعالى قد يحكم به زوا عدل منكم البشر يعني يمكن أن يحكموا أيضا لكن حكما إيه يليق بهم فلهذا يعني يعني يلحظ إيه المراد بالاسم في أن يتسمى به لكن مع ملاحظة أن العد إذا تسمى به فيتسمى بحسب المعنى الذي يليق بالعد طيب ما معنى الحكيم في لغة العرب الحكيم الحكيم هي صيغه مبالغة على وزن فعيل ماخوذه من حكم يحكم حكم يحكم و حكم احيانا تاتي يأتي يعني حكم حكما وتاتي من الايه الحكمة يعني يأتي منها الحكم ويأتي منها الحكمة وكل المعنيين مقصود في اسماء الله سبحانه وتعالى فالحكمة تأتي بمعنى المنع تأتي بمعنى المنع يقال حكم الشيء يعني منعه وسيطر عليه وأحاط به منع الشيء وسيطر عليه وأحاط به وهذه هذه معاني لغوية وكلها تصلح في تفسير اسم الله سبحانه وتعالى الحكيم فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي منع الأشياء يعني منعها من الإيه منع من الظلم ومنع من اختلال الإيه يعني نظام الكون يعني الله سبحانه وتعالى منع الفساد والسوء وكذا عن نظام الكون ومنع الظلم عن شريعته وعن أفعاله سبحانه وتعالى فأتي الحكم بمعنى المنع حكم بمعنى منع وبمعنى الاحاطه الله تعالى حكيم يعني محيط بكل شيء سبحانه وتعالى والعرب يستعملون يقولون حكمت الفرس وهي حديدة يعني يقيد بها الفرس فتمنعه فتمنعه من الخروج أو من الحركة فهي حكمة بمعنى أنها يعني مانعة والحكيم يأتي ايضا كما ذكرنا من الحكم والقضاء يعني الله سبحانه وهذا المعنى من المعاني اللغوية ويصلح ايضا في تفسير اسم الله سبحانه وتعالى الحكيم يعني الحكيم الذي يحكم ويقضي بين العباد فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم بهذا المعنى سبحانه وتعالى يحكم بين عباده بما يشاء سبحانه وتعالى وكذلك أيضا يعني من الحكمة التي هي بمعنى العلم بدقائق الأمور وبأسباب الشيء ونتائجه العلم بأسباب الشيء وبنتائجه بالمقدمات التي تؤدي إليه والنتائج التي تترتب عليه والإحاطة بدقائق الأمور. وكل هذه المعاني يعني من المعاني اللغوية لكلمة الحكيم ويفسر بها اسم الله سبحانه وتعالى الحكيم فاذا الخلاصه أن اسم الله سبحانه وتعالى الحكيم بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعني يفيد عدة معاني يفيد أن الله سبحانه هو العليم بالأشياء هو العليم بالأشياء سبحانه وتعالى وهو الذي أوجدها على غاية الإحكام والإتقان أحكم ما صنع سبحانه وتعالى بمعنى أتقنه وأوجده في غاية الكمال وهو الحكيم سبحانه وتعالى من الحكمة بمعنى وضع الشيء في موضعه الحكمة بمعنى وضع الأمور في مواضعها بما يوصل إلى نتائجها أو غاياتها الحميدة فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم سبحانه وتعالى في شرعه وفي قضائه يعني في اوامر الله الكونية وفي اوامر الله سبحانه وتعالى الشرعية فهو سبحانه وتعالى الحكيم يعني الله سبحانه وتعالى متصف بالحكمة وكل افعال الله سبحانه وتعالى يعني تلحظ فيها هذه الحكمه البالغة حكمة بالغه كما قال سبحانه وتعالى عن أفعاله سبحانه وتعالى يقول الامام ابن القيم رحمه الله الحكيم من أسماء الله الحسنى والحكمة من صفاته العلى. قل الحكيم من أسماء الله الحسنى والحكمة من صفاته العلى. والشريعة الصادرة عن أمره مبناها على الحكمة شريعه الله سبحانه وتعالى مبناها على الحكمة يعني هناك علم من علوم الشريعة الإسلامية وهو علم مقاصد التشريع علم مقاصد التشريع يعني يتأمل الفقهاء في كل تشريع شرعه الله سبحانه وتعالى ويجتهدون في استنباط الحكم والغايات الحميدة التي لأجلها شرع الله سبحانه وتعالى هذه الشراء لا تجد شريعة من شرائع الله سبحانه وتعالى إلا ولها حكم لو تأملها إيه المتامل وهذا الباب يعني يطول جدا يعني هذا علم مستقل يعني يمكن الرجوع فيه لكتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله في أربعة مجلدات يعني أكثر ما في الكتاب يدور حول تأمل يعني الحكم في تشريعات الله سبحانه وتعالى وفي وفي أوامره ونواهيه ويعني لو أخذنا على سبيل المثال يعني بمناسبة كوننا في رمضان وفي شهر الصيام إذا تأملنا تشريع صيام رمضان وما فيه من الحكم نجد هذا التشريع فيه حكم يعني كثيرة ولعل بعضكم حضر معنا يمكن خطبة خطبنا خطبة جمعة في هذا الشهر عن حكم الصيام حد يذكر شيئا من حكم الصيام لماذا شرع الصيام يعني أو ما هي الحكم والغايات الحميدة التي تترتب على تشريع صوم رمضان حبي يذكر حاجة نعم. التقوى طبعا هذا أهم شيء إيه؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لتحصل التقوى فالصيام يعني يؤدي إلى حصول التقوى في القلب لما في الصيام من مجاهدة النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى وكف النفس عن شهواتها فهذا إيه؟ يؤدي إلى حصول تقوى الله سبحانه وتعالى في القلوب حد يذكر حكمة أخرى نعم أحسنتم الاحساء يعني من حكم الصيام أنه يؤدي إلى يعني تعاطف الأغنياء مع الفقراء لأن الصائم يحس بألم الجوع والعطش فيحس بحاجة المحتاجين لو أن الموسرين لم يصوموا قط ولم يجربوا في حياتهم أن يذوقوا ألم الجوع والعطش لما أحسوا بحاجة المحتاجين المحتاجين لكن إذا المسلم يعني صام شهر رمضان وأحس بألم الجوع والعطش فإن قلبه يزداد يعني رأفة لاخوانه المحتاجين في البلاد التي فيها مجاعات وفيها فقر وكذا فيزداد المسلمون احسانا إلى إخوانهم المحتاجين حكمة أخرى نعم تدريب على الصبر وتحمل المشاق أن المسلم مطلوب منه أن يعني لا يعيش حياته كلها يعني مرفها وكلما اشتهى شيئا حصل عليه فالله سبحانه وتعالى أراد من المسلم أن يكون مهيا وجاهزا لأي ظرف يمر به لا يضعف ولا يخور عند أول يعني حرمان من طعام أو شراب أو شيء من شهوات النفس أو كده فالصيام تدريب على يعني على الصبر وتحمل المشاق وكده كذلك ايضا ايه مين يذكرنا بحكم اخرى نعم في طبعا صحه للبدن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا تصحوا الصيام فيه يعني وقايه للبدن من كثير من الامراض وفيه يعني كما قال الدكتور احمد يعني رب إن شاء الله في هذا الباب يعني الصيام طبعا فيه فوائد صحيه كثيره يعني لا تخفى عليكم يعني هذا من ضمن الحكم يعني وكذلك أيضا ايه من الحكم يعني أنه وسيلة إلى شكر الله سبحانه وتعالى الإنسان أيضا لا يعني يتفكر في النعمة ويعرف قدرها يشكر الله سبحانه وتعالى عليها إلا إذا إيه يعني جرب حرمانها أو رأى من حرم منها أو كده يلفت نظره إلى أهمية هذه النعمة وكذا كذلك أيضا فيه تدريب على الإخلاص النصائم يعني نفسه تشتهي الطعام والشراب وقد يكون في حر شديد وفي جوع وكذا ولا أحد يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى ومع ذلك هو يجاء يعني يمتنع عن هذه المفطرات يعني طلبا لثواب الله تعالى وليس خشية من مخلوق وإنما يعني خوفا من الله وطلبا لرضى الله سبحانه وتعالى فيحصل إيه الإخلاص في قلب المؤمن وكذا إلا غير ذلك يعني لو أخذنا نتأمل يعني في حكم الصيام نجد حكما كثير كل تشريع من تشريعات الله سبحانه وتعالى فيه يعني حكم عديدة يعني البشر يمكنهم أن يطلعوا على بعضها ويخف عليهم أكثر مما يطلعون عليها ليس بالضرورة أن كل تشريع يعني يدرك البشر جميع ما فيه من الحكم يعني العلماء يتفكرون ويحاولون استنباط بعض الحكم وهناك حكم كثيرة يعني يعلمها العليم الحكيم سبحانه وتعالى طيب هذه الحكمة في تشريعات الله سبحانه وتعالى الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية كذلك أيضا في الأوامر الكونية يعني الإنسان لو تفكر فيما يصيبه من مرض أو فقر أو حرمان من نعمة أو يعني أي نوع من أنواع الابتلاءات لو وجد فيها حكماً عظيمة. فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده المؤمنين حتى يتضرعوا إليه ويلجاوا إليه كثير من الناس يعني كانت بداية توبته واستقامته لمحنه تعرض لها فتضرع إلى الله تعالى وأحس بضعفه وانكسرت نفسه فلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وكذا يعني الابتلاء فيه حكم كثيرة وقال تعالى وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرة ف يعني كل أقدار الله سبحانه وتعالى فيها حكم ولها غايات حميدة يعني قالوا حتى خلق الله سبحانه وتعالى للكفار خلق الله تعالى و لأهل النار وطبعا هذا فيه حكمة يعني لأن الله تعالى ليس في أفعاله شر محب يعني شر خالص ليس من ورائه عاقبة حميدة وإنما أي شيء يعني يراه الناس شرا فلا بد وان تكون له عواقب حميدة فلولا وجود الكافرين الذين يعادون المؤمنين ويحاربونهم لما تمكن المؤمنون من أنواع كثيرة من العبادات لا تؤدى إلا في وجود هؤلاء من يعني مجهودهم والصبر على أذائهم ودعوتهم إلى الله والتضرع إلى الله تعالى لكفي أذائهم يعني ويقتل من المؤمنين يعني شهداء يستفيهم الله تعالى ويرفعوا درجته لو لو لم يوجد يعني أعداء للمؤمنين يقاتلون المؤمنين ويؤذونهم وكذا لما وجدت عبادة الاستشهاد في سبيل الله وعبادة الصبر على اذى اعداء الله ولما وجدت يعني العبادات التي فيها تضحيه وفيها بذل وفيها يعني وهذه كلها عبادات يرفع الله تعالى بها درجه المؤمنين ويمحص الله سبحانه وتعالى المؤمنين ويميز المؤمن الصادق من المنافق وكذا يعني وهكذا كل اقدار الله سبحانه وتعالى فيها يعني حكم وفيها غايات حميده اذا تاملها المسلم يعني حتى من اللطائف يعني يحكى احد الخليفة العباسي احد الخلفاء العباسيين لعله ابو جعفر المنصور ابو جعفر المنصور الخليفة العباسي وكذا كان عنده احد العلماء فابو جعفر المنصور اذته ايه زبابة جعلت ايه تؤذيه وتأتي عليه فقال لهذا العالم قال لما خلق الله الزباب قال ليذل به الجبابرة قال له مثلا في الجاه يعني حكمه يعني جاءت على باله يعني بسرعه وكذا اكيد في حكم كثيرة يعني من خلق الذباب يعني حتى إن الله سبحانه وتعالى ضرب به المثل يعني في قال ايه يعني لا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب فيعني يعني هذا في حد ذاته حكمة ان الله تعالى خلقه ليضرب به المثل يعني في كتابه الكريم وكذا يعني وغير ذلك فالقصد انه ما من مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى إلا وقد خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمه قال في الآيات التي استمعنا إليها يقول رب العزه سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إِنْ كُنَّا فاعلين، الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يخلق شيئا عبثا أو لهواً أو لعبا، تعالى الله عن ذلك والله تعالى لا يخلق شيئا إلا لحكمة عظيمة لغاية حميدة فالمامن القيم رحمه الله يقول الشريعة الصادرة عن أمره مبناها على الحكمة الشريعه الله سبحانه وتعالى الصادرة عن أمره مبناها على الحكمة والرسول المبعوث بها عليه الصلاة والسلام مبعوث بالكتاب والحكمة في أكثر من آية في كتاب الله تعالى يخبر الله تعالى عن الغاية من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم أن الله تعالى رسوله رسول الله, صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس الكتاب والحكمة قال والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تتضمن العلم بالحق والعلم والعمل به والخبر عنه والأمر به فكل هذا يسمى حكمته يعني الحكمة من ضمن تفسير الحكمة في كتاب الله تعالى أن الحكمة إذا اجتمعت مع الكتاب فتفسر بالسنه إذا اجتمعت الحكمة مع القرآن فتفسر بالسنه كما في قوله تعالى إيه يخاطب أمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوت من آيات الله والحكمة ما الذي يتلى في بيوت أمهات المؤمنين غير آيات الله، السنة فالحكمة هي السنة، فهذا من معانيها لأن السنة تتضمن العلم بالحق والعمل بالحق والخبر عنه والأمر به، وهذا كله ايه حكمة؟ قال وفي الأثر الحكمة ضالة المؤمن في الأثر الحكمة ضالة المؤمن، في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها. يعني المؤمن يأخذ الحكمة من أي مكان هي ضلة المؤمن عنها حتى لو وجد الحكمة عند عدوه يأخذها منه ويستفيد بها وفي الحديث إن من الشعر حكمة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة فحسن النبي صلى الله عليه وسلم على يعني استماع الشعر الذي فيه حكمة ورواية هذا النوع من الشعر الذي فيه حكم وفيه حس على المعاني الحكيمة قال فكما لا يخرج مقدور عن علمه وقدرته ومشيئته فهكذا لا يخرج عن حكمته وحمده سبحانه وتعالى يعني كما أنه يعني كل مقدور فهو يعني داخل تحت علم الله سبحانه وتعالى لا يغيب عن علم الله سبحانه وتعالى فكذلك أيضا كل شيء يعني مما خلقه الله سبحانه وتعالى هو داخل في حكمته سبحانه خلقه الله تعالى بحكمة يعني ناشئ عن حكمة الله سبحانه وتعالى في إيجاد هذا المخلوق أو في تشريع ما شرع سبحانه وتعالى من التشريعات. طيب نأتي إلى يعني حظ العبد من هذا الاسم أو بعبارة أخرى يعني الآثار الإيمانية التي يعني ينتفع بها العبد من علمه بمعاني اسم الله سبحانه وتعالى الحكيم فأولا يعني أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بما يشاء فيحتكم المؤمن إلى شرع الله سبحانه وتعالى ولا يحكم إلا بما أنزل الله سبحانه وتعالى والايات كثيرة في هذا الإيه؟ الباب يعني ان الحكم الا لله ومن لم يحكم بما انزل الله فأولاك هم الكافرون الظالمون الفاسقون فالمؤمن مأمور ان يحتكم الى شرع الله سبحانه وتعالى وان يحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا ان يعني يسلم المؤمن لامر الله سبحانه وتعالى اذا علمت ان الله سبحانه وتعالى لم يشرع شيئا إلا لحكمة فترضى وتسلم بأمر الله سبحانه وتعالى ولا تعترض على شيء من أوامر الله تعالى وتشريعات بعض الناس لجهلهم يعترضون على أوامر الله سبحانه وتعالى الشرعية لماذا أمر الله بكذا لماذا حرم الله الربا لماذا أمر الله بالحجاب لماذا كذا ايه بعقولهم وقد طبعا عجزهم عن إدراك الحكمة هذا لجهلهم وقلة علمهم وإلا يعني فإنهم إيه؟ لو فكروا وجدوا حكما عظيم لكن حتى لو لم يدرك الإنسان الحكمة فلا بد وأن يسلم بأن الله تعالى لا يأمر بشيء إلا لحكمه فهو يمتثل لأمر الله ويعمل به سواء ادركت الحكمة أو لم تدركها وكذلك أيضا في قضاء الله سبحانه وتعالى المؤمن إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم فهذا يزيد المؤمن رضا بقضاء الله سبحانه وتعالى إذا قدر الله تعالى عليه شيئا من الابتلاء أو المصائب أو كذا فالمؤمن لا يعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى ولا يقول يعني لماذا قضى الله سبحانه وتعالى كذا على وجه الاعتراض وتعالى الله سبحانه وتعالى وإنما إيه الله سبحانه لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألوا المؤمن يعني يسلم ويرضى بقضاء الله ويعلم أن الله تعالى له حكمه لعله أراد أن يكفر عنك سيئاتك أراد أن يرفع درجات درجاتك في الآخرة أراد ان تحصل لك عاقبة حميدة لاحقاً فيما بعد يعني يوسف عليه السلام ألقي في الجب وكذا وجاءت سيارة قافلة يعني من المرة فالتقطوه وباعوه في مصر وكذا وكانت هذه الأمور يعني ظاهرها أنها شر، لكن كان من ورائها أنه وليا الملك والرياسه وصار له ملك مصر وذهب إليه يعني أباه وإخواته فأكرمه وأحسن إليهم وكذا فيعني كانت الأمور يعني حتى دخوله السجن كان سببا في تعرفه على ساق الملك الذي ذكره للملك بعد ذلك وبعدين إيه؟ الملك يعني عرض عليه تولي الخزائن وكذا فهي يعني خطوات بعضها أدى إلى بعض و يعني بعضها كان في ظاهره أنه شر لكن كان من ورائه يعني عواقب حميدة ورفع الله تعالى به شأن يوسف عليه السلام في الدنيا وفي الآخرة فكذلك يعني حال المؤمن الله سبحانه لا لا يقضي له قضاء إلا كان خيرا له عجبا لامر المؤمن ان امره ايه كله خير ان صابته سراء شكر فكان خير الله ان صابته ضراء صبر فكان خير الله كذلك يعني ايضا من يعني حظ المؤمن في هذا الباب ان يتخلق المؤمن ب بالحكمة فان يكون المؤمن حكيما فالحكمة هي يعني من ال الصفات التي يليق بالعبد ان يتصف بها على حسب ما يليق بالعد يعني وبعجزه وفقره حكمة العبد ليست كحكمة الله سبحانه وتعالى حكمته يعني على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى لكن العبد له حكمة يعني تليق به وهي من الأخلاق الكريمة الكريمه الحميدة والانبياء وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنه اتاهم الحكمة وأتاهم الحكم أيضا بمعنى الحكمة وقال سبحانه وتعالى عن لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة أنيشكر لله فأسن الله سبحانه وتعالى عليه بما أعطاه من ال الحكمة والحكمة يعني في كونها وصفا للعبد يعني فسرت بأنها الإصابة في القول والفعل الإصابة في القول والفعل وتفسر أيضا إيه موافقة يعني الصواب في الأقوال والأفعال وتاتي أيضا إيه بمعنى يعني التفكر في عواقب الأمور والحلم والأناء ووضع الأشياء في مواضعها الصحيحة بما يؤدي إلى العواقب الحميدة فهذا كله من الأخلاق الكريمة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن ومما يعني يعين على الاتصاف بهذا الخلق التجربة من الإنسان يعني يكون له خبرة وله تجربة جاء عن معاوية رضي الله عنه قال لا حكيمة إلا زو تجربة لا حكيمة إلا زو تجربة يعني الإنسان أحيانا إيه يستفيد الحكمة من تجربته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين فإنسان يجرب شيئا ويجد عاقبته ثم يجرب إيه طريقة أخرى ويجد عاقبتها ويوازن بينهما فمع يعني كثرة تجارب الإنسان وخبراته في الحياة يكتسب الحكمة ويعني يعرف أن هذا الفعل يؤدي إلى عاقبة حميدة أو يؤدي إلى عاقبة غير حميدة من خلال تجاربه السابقة لأنه سبق أنه جرب هذا وجرب هذا وعرف عاقبة هذا وعاقبة هذا لكن الذي لم يجرب يعني لا يدرك يعني العاقبة ويعجب بشيء ويقدم عليه لذلك يعني أيضا يستفيد الإنسان من تجارب الآخرين فيجالس الحكماء ويستفيد من نصائحهم وخبراتهم يعني ليس بالضرورة أنك يعني تجرب كل شيء بنفسك إذا كان غيرك من الموسوقين والعقلاء قد جربوا أشياء ووجدوا عاقبتها الحميدة أو السيئة وأخبروك عن هذا فهذا مما يعني تستفيد منه ويفيدك بصيرة وحكمة وكذلك الإخلاص لله سبحانه وتعالى من أسباب التوفيق إلى الحكمة جاء عن بعض السلف قالوا من أخلص لله تعالى أربعين يوما أجر الله الحكمة على قلبه ولسانه يعني ليس نقصد تحديد يعني عدد ولكن من الأيام ولكن القصد يعني أنه من واظب على الإخلاص لله سبحانه وتعالى يعني فترة ما فإن الله سبحانه وتعالى سوف يكرمه بأن يجري الحكمة على قلبه ويجريها على لسانه نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد بيوت الله والمساهمة يعني في استمرار بيوت الله سبحانه وتعالى في أنشطةها وكذا فهذا يعني رأيي الكثير من الفقهاء ولكن هناك فريق اخر يقول في سبيل الله المقصود بها الجهاد فقط او الجهاد والحج او كذا فالامر فيه سعة ان شاء الله يعني الذي يريد ان يتبرع بزكاة ماله للمسجد او لأي اباب الأول الخير فان شاء الله يعني معه سعة في هذا واللي يريد يتصدق بها للفقراء ايضا يعني هذا طبعا المصرف الاول يعني من مصارف الزكاة هذا وصلى الله عليه وسلم محمد